الانعام 8 ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات فلاذ ذلك الله ربكم له الملك لا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزوى زرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فَيَوْمَ نَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إليه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 أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أهل الألباب أَفَمَنْحَقَ عَلَيْكَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي الْنَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ رَفْعٌ وقفا ورفٌ مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله،, وعد الله لا يخلف الله الميعاد الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه يا في الأرض. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم ينج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك الذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين Allah نزل أحسن الحديث كتاب متشابها كتاب متشابها مثالي تخشى منه جلود الذين يخشون ربهم ثمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِمَا يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالظَّالِمِنَ ذُوقُ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُوْنَ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 لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثركم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون مَا ان ينقوم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فمن اظلم كَذَبَ كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين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 ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُطْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أليس الله بعزيز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 لك شيء فضرني او ارادني برحمه هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل اني عامل فسوف تعلمون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 وما أنتم عليه بوكيل؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى جلهم. سمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم يتخذوا من دون الله شفاعا؟ ألا ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعطون كل لله الشفاعة جميعا. فأولك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوه الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل الله فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به, لفتدوا به من سوء العذاب يوم وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق به مما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة من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 فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما كنوا بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله لا تقنقوا من رحمة الله وآمِنُوا وَاسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ, ربكم من قَبْلِ من قبل أي يأذكؤ العذاب بارتة وأنتم لا تشعون أن تقول نفسيا حسرتا يا حسرت على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن السافرين أو تقول لو أن الله هدني لو أن الله هدني لكونت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرمه فكون من المحسنين بلى قد جاءتك آيات كذبت بها واستكبرت وقُوت من الكافرين، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْمُتَكَبِّرِينَ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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفوير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون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 والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه سبحانه, سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشرك.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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينه بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بلا يفعلون وَسِيَّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْدِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمْ قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمراء سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لكم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم, عليكم طبعة فدخلوها خاطدين وقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرثنا الأرض لتبوء من الجنة حيث نشأ فنعم أجل عملي وتر الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينه بالحق وقل الحمد لله رب العالمين